لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن والعدن في لغة العرب الإقامة فمعنى جنات عدن جنات إقامة في النعيم لا يرحلون عنها ولا يتحولون وبين في آيات كثيرة أنهم مقيمون في الجنة على الدوام كما أشار له هنا بلفظة عدن كقوله لا يبغون عنها حولا وقوله الذي أحلنا دار المقامة من فضله الآية والمقامة الإقامة وقد تقرر في التصريف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي منه واسم الزمان واسم المكان كلها بصيغة اسم المفعول وقوله إن المتقين في مقام أمين على قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من الإقامة وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا إلا غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة تجري من تحتها الأنهار بين أنواع تلك الأنهار في قوله فيها أنهار من ماء غير آس إلى قوله من عسل مصفى وقوله هنا لهم فيها ما يشاءون أوضحه في مواضع أخرى. كقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقوله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقوله لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وقوله لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين وقوله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية كذلك يجزي الله المتقين يدل على أن تقوى الله هي السبب الذي تنال به الجنة وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله إن المتقين في جنات وعيون وقوله إن المتقين في جنات ونعيم إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يمتذلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهية تتوفاهم الملائكة أي يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين أي طاهرين من الشرك والمعاصي على أصح التفسيرات ويبشرونهم بالجنة ويسلمون عليهم وبين هذا المعنى ايضا في غير هذا الموضع كقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والبشارة عند الموت وعند دخول الجنة من باب واحد لأنها بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة ويفهم من صفات هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على تلك الحال الكريمة ولم تسلم عليهم ولم تبشرهم وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر كقوله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام الآية وقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى قوله وساءت مصيرا وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وقوله تتوفاهم الملائكة طيبين قرأهما عامة القراء غير حمزة تتوفاهم بتاءين فوقيتين وقرأ حمزة يتوفاهم بالياء في الموضعين أيها المستمع الكريم سيكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله تتمة حديث حول هذه الآية فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته